قَالَ مَا لَدَيَّ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ قَالَ مَا لَدَيَّ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعًا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 قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موسقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم فلن أذرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي فلن أذرح الأرض حتى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 ابِنكَ سَرَقَ وَمَا شَهِيدٌ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِيدٌ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَاللَّهِ يُرَا الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَنِ الْقَوْمِ يَا الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَاللَّهِ يُرَا فَسَوَلَ لَكُمْ أَمفُسُكُم أَمررًا فَصَابِر جَميل قلََ شَولَ لَكُم أَمفُسُكُمْ أممرًا فَفَذ جَميل سَ اللهَّهُ بِهِم جَميا عشَ الله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 قال تَملهِ تَفتَ تَذكُوسُ فَحَت تكَ حبًا أَ تتكونَ منهكين قال تََّ قُلْ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ